Mis millegi rafma, nina rafiin. Bina armsal, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina,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 ثُمَّ إِنِّي دَاعُوتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يُغْدِقُ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَالَكُمْ لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نمورا وجعل الشمس سراجا والله نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سهلا فجاجا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 فَويعُقَ وَنَ الصرَام وَقَدَ أَضَلّ كَثَ وَلَ تَزد الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلَ مَِّ فَطِْي آاتِهِم أُغَرِب فَعودَخِل نَو فَلَم يَجوا لَهُ مِ دُون اللهِ أَمْ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 م وَمُّات وَلِمُؤمننينَ وَمُّاتِ وَلا تَزذ الظَّالِمينَ إلا تَذَور